سَلْ عَبْدَكَ هَذَا فِي مَا قَتَلَنِي سَلْ عَبْدَكَ هَذَا فِي هذه الثلاثة الحقوق التي تعلقوا بال... بالقتل ومن أضرب ما عرف في تاريخ العرب في مسألة القتل أن رجلاً قبل زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل رجلاً له ذرية صغار ثم إن الذرية كبر كبر في زمن معاوية وطالبوا بالقصاص فكتب معاوية إلى واليه بالمدينة أن يقيم القصاص وكان القصاص آنذاك يقوم أولياء الدم أنفسهم بضرب عنق القاتل، فقدم القاتل لأن يقتل في ساحة القصاص. وهو في الطريق جاءتهم رأته تودعه تبكي، فنظر إليها فرأى عليها مسحة جمال، فذكرها وتوعدها لا تتزوج بعدها، فقالت أمهلني. فذهبت وجدعت أنفها ثم قدمت إليه وقالت هذا صنيع من يريد الرجال بعدك قال لا الآن طابت نفسي ثم قدم لساحة القصاص فلما جئ به ليقيده قال لي لا حاجة لي بقيدكم قالوا حتى لا تتحرك رجلاك قال لن تتحرك ثم نظر وقد جاء أمير المدينة أنذاك يشهد القصاص فتحت الأبواب وللأبواب صرير وثم حراس وحاشية يحفون الأمير والناس ينظرون فعمد القاتل الذي سيقتل إلى أولياء الدم وقال لمن يتولى ضرب السيف منهم إذا ضربتني فاضربني بكذا وكذا يحدد له كيف يقتله ثم قال أذى العرش إني عائض بك مؤمن مقر بزلات إليك فقير وإني وإن قالوا أمير مصلط وحجاب أبواب لهن صرير لا أعلم أن الأمر أمرك إن تدل فرب وإن ترحم فأنت غفور ثم ضرب عنقه بالسيف قال الرواة كما حكى ابن عبد ربه في العقد الفريد وغيره لم يتحرك منه شيء أي بقي ثابتا جلدا ذا جنان صعب وأمثال هؤلاء قليلون في الناس على ضد أحد الصالحين الأخيار المعروف برباطة الجعش لما قدم ليقتل أصابه جزع فلما قيل له لما هذا الجزع قال كيف لا أجزع وأنا بين يدي قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور ولرب أن القتل صبرا أي أن يأخذ الإنسان إلى ساحة القصاص فيرى كيف يقتل صبرا يعني على مشهد ومرأة ليس بالأمر الهين ليس كل واحد يقدر أن يكون ثابت الجنان واثقا من نفسه في تلك اللحظات وإنما هذا يبنى غالبا على طبيعة النفس وعلى كمال قدرتها ورباطة جأشها وعلى ما كانت تقضي فيه أيام حياتها لأن مثل هذه الأشياء لا تعطى هبة واحدة بينها